اتفشى بلوه اتفشى ساحيا سرمديا وامام الظل وامام الظل وامام الظل باعصارا عتيا اتفشى بلوه اتفشى ساحيا سرمديا وامام الظل وامام, الضل، وأمام الضل وأمام الظلم أعصارا عتيا أبذل الروح وأشتاق المنيا في يميني الصخر أبي من دمائي ترتوي الأرض فداء تنبت الأرض نضالاً آبدي أبثل الروح وأشتاق المنية في يميني ناطق الصخر أبي من دمائي ترتوي الأرض فداء تنبت الأرض نضالاً آبدي جاهل الباغون أني في إبائي شابخ ما عشت يوماً للدني جاهل الباغون أني في إباري شاف ما عشت يوما للدنيا حاجري عزي حاجري عزي, حاجري عزي حاجري عزي ومقلاع إباري عاصب الهاما عاصب الهاما عاصب الهاما سمق ذاما جريا حاجري عزي, حاجري عزي حاجري عزي عزي ومقلاعي بائي عاصب الهامات عاصب الهامات عاصب الهامات مقداما جريا أنا شذل مسلم حر أبي صاغني القرآن مغوارا عصيا عزتي من نبع ديني وكتابي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 ضاف حل كيلوا ضاف حل كيلوا فقمنا بجهاد لنذيق الظل لنذيق الظلم بغتة قوية لينوفن نبي جهاد بجهاد لنذيق الضل لنذيق الضل لنذيق الضل مبركنا قويه كم سقين الكفر كاسا من جحيم وراوا منا جهادا قدسيا اربد الكفر بعرضي ودمائي ومضى لن وسحقا هامجيا كم سقينا الكفر كأسا من جحيم ورأوا منا جهادا قدسيا عربد الكفر بعرضي وادماء ومضى لن وسحقا هامجيا حارقوا الأرض بحقد عسكري فارضوا حكما عنيدا عنصريا حارقوا الأرض بحقد عسكري فارضوا حكما عنيدا عنصريا أيها الأساس سيها الاساد سيها الاساد ما عادت غاضي لا ارا فيكم لا ارا فيكم سيها الأسد، سيها الأسد، سيها الأسد لا ارا فيكم غيورا او وفييا ايها الاساد سيها الاساد سيها الاساد ما عادت غاضي لا ارا فيكم لا أعرى فيكم, فيكم غيوراً او وفياً هذه القنس تناديكم ملياً, مليا تبعثوا الصوت مليا إلى الأسدي فهياً أين فيكم عاشق الخلدي وأين باذلو الروح إلى المجد رضياً هذه القنس تناديكم ملياً تبعثوا الصوت إلى الأسدي فهياً أين فيكم عاشق الخلدي وأين اين بادل الروح الى المجد رضيا كيف يسقى شعبنا ظلما مريرا يباد الشعب شيخا وصبيا كيف يسقى شعبنا غلما مريرا ويباد الشعب شيخا وصبيا كيف والآساد كيف والاسى في دحهره وترى الموتى وترى الموتى رطبا جنيا في قول فينا سرتينا مره وترى الموتى. الموتى وترى الموتى, الموتى.